بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أذاك حديث الغاشية الرب كيف خلقت أما ينبون إلى وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت إلى كيف سطحًا وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر ای